يِ طَقُ إ ظلّذ ثَلاثِ شعَد لا ظَل لوَ ل يُغني منِ اللهب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 هذا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَتِيدٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَوَاكِهِم مِّمَّا يَشْتَهُونَ قُل وَال الصَّابُوهَنِي أَ بِمَاكُنْ تُمْ تَععملَلون إِ كَذَلِكَ نَجزِ الْمُحسنين وَلُ يَمَائِذِ للِمُكَذذبين كلُل وَتَمَتَّع قَليِيلًَا إِكُم مُجرمُون